Vatsit, prvi, juz, čedsta druga. A'udhu billahi min ash-shaytanir-wajim Bismillahir-rahmanir-rahim Wa la tujadilu ahl al illa billati hiya ahsanu illa al-ladhina minhum.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 الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْهُمْ أُولَائِي مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ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 وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَيَسْتَأْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَا يَأْتِيَنَّهُمْ بَاتًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُوا ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا أَرُضِي وَاسِعَةٌ فَإِنَّا يَفَعْبُدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ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 الف لام م غلبت الروم في ادن الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع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 أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَتَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا عَمَرُهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ عِقْبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ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 و تقوم الساعه يبرس المجرمون ولم يكل لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين و ايوم تقوم الساعه يوم يتفرقون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 فِى ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُوْنَ وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَن تَقُوْمَ السَّمَآءُ وَالْاَرْضُ بِاَمْرِهٖ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ إِذَآ أَنتُمْ تَخْرُجُونَ وَلَهُ مَن فِي السَّمَٰوَٰتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ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 وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَاهُمْ يَيْأَسُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ INNA FI ZALIKA LAYATIL LIQAUMI YO'MINUN FAATIZAL QURBA HAQQAHU WAL MISKIN WABNAS SABIL ZALIKA KHAYRUL LIL LADINA YURIDUN WAJHA ALLAH كهُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْضَىٰ عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ زكاه تريدون وجه الله فاولائكم المضعفون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم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 ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضًا مَّا عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ وَلَسِيرُونَ فِي الْأَرْضِ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِن قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذِي يَصْدَعُونَ ۖ مِّن كُلِّ كَفَّارٍ فَعَلَيْهِمْ كُفْرٌ فعليه ۖ وَمَن عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَنُونَ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِن فَضْلِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ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 وَيَجْعَلُهُمْ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِم فَإِذَا أَصَابَهُمْ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ قَبِلَهُ لَمُبْلِسِينَ تَنظُرُ إِلَى آثَارِ رَحْمَةِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كل شيء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 وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبَطِلُونَ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعَلَمُونَ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعَدَ اللَّهِ حَقٌّا وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم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 وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَا الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أولئك لهم عذاب مهيم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 الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات نعيم خالدين فيها وعد الله حق وهو العزيز الحكيم قَلَّ قَسَمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خَلَقَ الذين مِن دونه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 ومن كفر فإن الله غني عميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ وَلِوَالِدَيْكَ أَنَشْكُرُ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَالصَّاحِبُ مَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِنْتَكُمِ الثَّرِ قال حبة من خردل فتكون في صخرة او في السماوات فتكون في صخرة او في السماوات او في الارض ياتي بها الله ان الله لطيف خبير Ya bunay, aqim الصلاة, وأمر بالمعروف, وانه عن المنكر, واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ وَاقْصِدْ فِي مَشِيكَ وَاقْضُدْ مِن صَوْتِكَ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 اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ ف الله وَوهو مُحسِن فقَاد السسكَ بعروَة المق وَإِن الله عَاقِبَة الأمور وَم كَفَر فَل يحزُكَكُفرر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 ان الله هو الغني امين ولو ان ما في الارض من شجره اقلام والبحر يمده من بعده سبعه ابعر والبحر سبعة ما نفدت Kalimatullah Inna Allahu Azizun Hakim Ma khalaqukum wa la ba'athukum illa k nafsin wahidah Inna Allah samieun basir من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى كل يجري إلى أجل مسمى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 تَابِلًا رَيْبًا فِيهِ مِنَ الرَّبِّ الْعَالَمِينَ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ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 كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم الى ربكم ترجعون ولو ترى اذا المجرمون ناكثو رؤسهم عند ربهم ربنا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 ما يؤمن باياتنا الذين اذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا <سجن> <سجن> <سجن> الله أكبر. الله أكبر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 يعملون فَمَن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون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 ولقد اتينا موسى الكتاب فلا تكون في مريته من لقائه وجعلناه هدى لبني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 فَلَا يَسمَعُون أَلَم يَرَ نَسُوقُلم أَ إلَ الأضِجُرزِ فَنخرج بهه زَ فَنُخرِج بهه زَر تَأكلُل مِنْهُ أَن آمُ وَ فسُهُم أَفَل يُصعُون وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُم صَادِقِينَ قُلْ الْيَوْمَ الْفَتْحُ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ فَاعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي اطل الله ولا تظلم الكافرين والمنافقين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 يَهْرُونَ مِنْ نَنَّمَّاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ ادْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ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 مِن نِّنَ مِنْ أَنفُسِهِمْ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 كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ ثيقا غليظا ليسال الصادقين عن صدقهم واعد للكافرين عذابا اليما يا ايها َ اللهَّهِ عَلَكُ إجَ تكُ جنود فأَرسَن عَح فأَسَن عَلَهِم رحَ وَجود لَم تَرَهَا وَكَانَ اللهَّ بِمَا تَمَنون بَصير اذ جاء حكم من فرقكم ومن اسفل منكم واذ زاوت الابصار وبلت القلوب ذل حنجس وبلت هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُرْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا <تصفيق>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 إن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا ولقد كانوا عهد الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولاً <تصفيق> قُلْ أَيٌّ يَنفَعُكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوْ الْقَتْلِ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا قُلْ مَن ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُم سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُم رَّحْمَةً وَلَا يَجدونَ لَم مِدُون اللهِ وَلَ وَل نَصير قْ يَعلَمُ اللهَّ المُعطينَ مِنكُم وَالقَ إِينَ لِإخْوَان هَلَّ إلَن وَل تُنَالُ البَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الموت فإِذَا ذَهَبَ الخَوفُ سَلَقُوكُم بِأَلسِنَةٍ حدَادٍ أَشحَةً على الخَج أُلائِكَ لَمْ يؤمِنوا فَأَحبَة اللهَّ أَعمَلَهُم وَكَانَ ذَكَ على اللهَّ يَسير يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّونَ لَوْ أَنَّهُمْ بَادُوا فِي الْأَارَامِ يَسْأَلُونَ عَن أَمْبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا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 وَمَا شَهِدَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَ تَسْلِيمًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدَ اللَّهُ عليه